اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائت من الله ورسوله الى الذين عاهدتم الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا واعلموا أن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 فإِذَا سَلَخَل الأأَشْرُ الْ الحُرُمُ فَقُتُل الْ المُشِكينَ حَيثُ وَجَدمُهُم وَخُذُوهم وَخُذُوهم وَحصُرُهُم وَقدُولهُم كُ مَر صَدَ فَإِن تَابُ وَقام الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ فَخَلُّ سَبِيلَهُم إِ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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَقَنُوا فِيدينِكُمْ فَقاتِلُ فَقاتِلُ أَإَّ تَكُفْرِ إِهُم ل أَمَانَ لَهُم لعََّهُم يَتَُون أَلا دُقاتِلُونَ قَوْمَن نَّكَثُ أَمَا لَهُم وَهَمُّ وَهَمُّ بِإخراجِ رَاصُولِ وَهُمْ بَدَأُواكُمْ أَوْ وَلَ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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجًا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ كَهَابِطَةِ أَعْمَالِهِمْ وَفِي النَّارِ هَالِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ